ض ر ب ك لا تتردد شق ط ر ي ق ك ب ا ل ع ز م ا ت ر أ ي و ا ح د لا ي ت ع د د تظهر رفيقك في ا ل أ ز م ا ت ع و بالله سمع ن ا الشيطان ل ي ر ج م ب س م ا ل ل ه الرحمن ا ل ر ح ي م م إن ا ل ح د ل ل ه نحمده و ن س ت ع ي ن ن ه و س ت غ ف ر ه ونستهديه و ن ع و د ب ان ل ل ه م ش ر و ر أ ن ف س ن ا م س ي يهده ئ ا أعمالنا الله فلا ت من مضل له إنه و م ي ض ل ل فلا ا ه د ي ل ه و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه ل ا ش ر ي ك ل ه و أ ش ه د أ ن محمد عبد و رسول ه أ م ا بعد ف أ ه ل ن ا م ر ح ب ا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك و أ س أ ل الله عز و جل أ ن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين ا ل ق ر ا ر الجريل ا ل ذ ي نكلم ت عنه ا ل ن ه ا ر د ة أ خ ذ ه أ ح د كبار حكام المسلمين و من أ ع ظ م القوات في تاريخ ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة هو و ابنه ا ل ح ق يجب ق ة ي ان مرحلة م ن ا ل م ر ا ح ل ا ل م ؤ ث ر ة ف ي تاريخ ا ل أ م ا ل إ س ل ا م ي ة و ل ل أ س ف ا ل ش د د ي ا ل ك ي ر من ا ل م م م س ل ي ن ا ي س م ع و ش أ ص ل ا ع ن أ س م التفاصيل ئ ه م ف ض ا عن, أسمائهم فضلاً عن تفاصيل حياتهم رحم رحمه م الله جميعا القائد الذي نحن بصدده اليوم هو الب ارسلان رحمه الله الب ارسلان هو محمد ابن داود ابن ميكائيل ابن س ل ج و ق ابن دوكاك طبعا ا ل م ج م و ع ة من ا ل أ س م ا ء كلها ص ع ب ة ليه ل أ ن دي ك ل ه ا أ س م ا ء غير ع ر ب ي ة اسماء س ل ج ق ي ة طبعا باستثناء محمد ا بن داود رحمه الله وقلب أ ر س ل ا ن هذا لقب لمحمد ا بن داود وهذا ا لقب ل ب ت ر ك ي ة يعني ا ل أ س د الثائر وكان أ س د ا ثائرا ح ق ي ق ة ثائرا على أ ع د ا ء ا ل أ م ة ثائرا على كل من يتعدى على حرمات المسلمين بشيء ينتقص من ح ر م ة الدين أ و ح ر م ة البلاد والعباد رحمه الله كثيرا لنفهم ب أ ر س ل ا البطل الإسلامي ا ل ذ العظيم عشان ن ف القرار بقلب ت ا ع أ ر س ل ا ن رحمه الله القرار الجريء اللي خ د ه لابد أ ن نعود الى الوراء قليلا لنعرف من هم السلاجكا. السلاجكا مجموعة من ا ل س ل ا ج ق ة ا ل س ل ا ج ق ة ا ل ح ق ي ق ة م ج م و ع ة من ا ل أ ت ر ا ك هم ن ا ش ئ وكان ا في أسيا وسط و لهم ش أ ن كبير في إ ن ش ا ء د و ل ة عرفت في التاريخ ب د و ل ة ا ل س ل ا ج ق ة العظام كانت هذه الدولة تحكم من, الصين شرقا, أو من يعني أطراف الصين شرقا الى العراق غربا بل وامتدت بعد ذلك إ ل ى تركيا و إ ل ى الشام لكن بدايات هذه ا ل د و ل ة كانت بدايات في شمال أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي م ن ط ق ة أ و ز ب ك س ت ا ن و ب د أ ت تكبر تدريجيا ويعتبر المؤسس الحقيقي لهذه ا ل د و ل ة هو طغرل طغر طغر بيك ا ل ب و و ا الشيعية ه ي ة ل د و ل ة ا ل ب و ه ي ة كانت دوله ش ي ع ي ة في إ ي ر ا ن واحتلت العراق واحتلت ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ب ا س ي ة وفرضت سيطرتها وهيمنتها ع ل ى ا ل د و ل ة ا ل ع ب ا س ي ة مش س ن ة ولا اتنين أ ك ث ر من م ا ئ ة س ن ة و ا ل س ي ط ر ة ا ل ش ي ع ي ة ك ا م ل ة الصحابة ويسب شوارع بغداد وينادى في الشيعة بغداد بأذان وما إ ل ى ذلك من أ م و ر يعني كان يكرهها ويرفضها ع ا م ة المسلمين لكن لم تكن لهم ا ل ق د ر ة على الخروج من ا ل س ي ط ر ة ا ل ع س ك ر ي ة ا ل ب و ي ه ي ة على م ن ط ق ة العراق فلما وجد الخليفة والمدافعين الدولة الناشئة دولة السلاجقة البيك رجل من الرجال المتحمسين للدين والمتحركين للسنة والمدافعين عن دين الله عز وجل من تغروا وجد وأن استنجد دين هذه به عن عز فدخل طغرل ب ك في سنه ة 447 من ا ل ج ر ة إلى ب غ د ا د و ح ر ر ه ا من ا ل س ي ط ر ة ا ل ب و ا ه ي ي ة ل ش ع ي ة ل ي ن ه ي بذلك مرحلة كانت سيئة جداً من ر ح ل ة ك ا ت سيئة ج د ا من م ر ا ح ل ا ل خ ل ل ا ا ف ة ع ب ا س ي ي ة و ب د أ في إ ق ر ا ر السنة في د ا ا خ ل ل د و ل ة ا ل ع ب ا س ي ة أو السيطره خ ل ل ا ا ا ف ة ع ب ة غ ا ل ب يحكم ا ل ل ا إ س م ي أو يحكم ا ل أ ر ا ض ي ا ل و س ع ة من العالم م ا ا ل ل إ س ي في إيران أ وفي شمال إ ي ر ا ن وفي م ن ط ق ة العراق بكاملها وفي أ ف غ ا ن س ت ا ن و أ ج ز ا ء من باكستان و أ ج ز ا ء من أ و ز ب ك س ت ا ن وغير ذلك ظل يحكم هذه ا ل أ م و ر حتى سنه ة 455 من ا ل ج السلجوكية ر أرسلان العمر الكبيرة ة سنة الدولة الدولة عندما بعد عنده من وكان من الحكم حكم شابا توفي فتولى تولى قلب هذه 35 الحقيقه البارسلان كان ورعا كان تقيا كان كما يقول المؤرخون عنه كان كثير الدعاء يعني كثيرا ك ما يخلو بنفسه ويدعو الله عز وجل وكان كثير الصدقات وكان محبوبا من جيشه وكان محبوبا من شعبه وكان مجاهدا فارسا عظيما مغوارا وكان سياسيا بارعا وكان مفوها يعني صراحه صوره مشرفه للقائد المسلم قلب ارسلان حكم المسلمين من س ن ة 455 ل س ن ة 465 ي ع ن ي عشر سنوات ك ا م ل ة ر أ ى فيها المسلمون ا ل ع ز ة والمجد والشرف و ا ل س ي ا د ة والتمكين ومر بمراحل خ ط ي ر ة جدا في حياته أ خ ذ قرارات ج ر ي ئ ة جدا في حياته ل ي س المجال لتفصيل هذه القرارات ومن أعظم أثاره ومن الطوصي وزيرا أعظم أعماله أنه عين نظام الملك أنه عين أثاره أفضل له ونظام ا ل م ل ك ا ل توصي هذا و إ ن كان الكثير لا يعرفون اسم هذا الرجل العملاق العظيم هذا أ ع ظ م وزير في تاريخ ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة بكاملها إ ذ ا استثنينا عصر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م فعلا من أعظم الوزراء أو اعظم ل و أو ز ر ا ء أ الوزراء في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كان رجلا ورعا تقيا عالما زاهدا عابدا سخيا كريما شجاعا مقداما في كل الصفات التي من الممكن أ ن توجد في ب ط ا ن ة الخير كانت م ت و ف ر ة في هذا الرجل العظيم نظام الملك الطوسي وهو الذي أ د ا ر البلاد مع الب ارسلان بحكمه ش د ي د ة وهو الذي بعد ذلك كان وزيرا لابنه ملك شاه ابن الب ر ا السعيدة في تاريخ الأمة تاريخ فيها جدا ارسلان خد القرار الجريء بتاعه في سنة 463 يعني سنة س ن 463 بعد وليه ا ا ت ك م ة من حكمه قرار ر جدا بحرب الدولة البيزنطية في منطقة ملاف كرد البيزنطية ملاف تركيا بحرب ل و منطقة في في ي بنقول هذا القرار قرار جريء قرار جريء ل أ ن ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة في ذلك الوقت كانت في عنفوان قوتها وكان جيوشها ض خ م ة جدا واحتلت الدولة البيزنطية الشمال الشام وصلت في احتلالها إ ل ى احتلال مدينه ة حلب ن ف س ا وطبعا ا ده حلب ت ا ل ل خطير ومدينة ح م د ي نفسها ة إسلامية قديمة ا وارتكب البيزنطيون فيها الأمور الشنيعة ا ح حلب ت ت ل مدينة و ت ن ج د أ ل حلب ل ل العظيم الذي كان يلقف في ذلك الوقت بسلطان العالم اللي هو قلب أرسلان فما كان من قلب أرسلان إلا أن أرسل ابنه ملك س استنجده ط ا كان فما كان ابنه شاه ن من أن في هو به على ر أ س ف ر ق ة لتحرر حلب وبدا ا استطاع الشاب الصغير ل ل ف ع ج يجهز ع ساعتها كان عمره 35 سنة سنوات يعني عمره عنده استطاع طبعا الرابع ن أرسلان كان سنة وتمان سنوات سنة وكان ابنه سنة أن لكن الروماني رومانوس الرابع لم ينسي ي حوالي حوالي يحرر القضية ي قلب حلب الإمبراطور لم وبدأ أو هذه الجيوش لحرب قلب أ ر س ل ا ن وجيشه في حرب فاصله ك ب ي ر ة قلب ق ر س ل ا ن مكنش عنده الوقت انه يجمع كل جيوشه من كل مكان وكان على م ق ر ب ة من حلب وعلى م ق ر ب ة من جنوب تركيا انتوا عارفين حلب في شمال سوريا بالقرب من تركيا فقرر ان يلتقي مع الجيوش ا ل ب ي ز ن ط ي ة وجمع الف مسلم من المسلمين الأشداء، المقاتلين الصابرين، المجاهدين الصابرين الأشداء ووضع نفسه هو و هو الملقب بسلطان العالم وهو الملك المقرب المعظم وضع نفسه فوق رؤوس الجيوش ليلتقي مع البيزنطيين بنفسه ولكن عندما التقى بالجيش البيزنطي اكتشف أ ن الجيش البيزنطي يربو على ألف ألف ألف مقاتل تخيل يعني 20 ضد 200 و القرار كان صعب جدا وجريء جدا أ ن يدخل بهذه ا ل ف ر ق ة ا ل ص غ ي ر ة عشرين الف مقاتل ليحارب ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة ا ل ع ظ م ة بمائتين الف مقاتل وعلى ر أ س المئتين الف مقاتل كان رومانوس الرابع طبعا لما دخل ا ل ب ا ر س ل ا ن استرجع التاريخ كله خلي بالك ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة هذه ليست أ و ل م ر ة تحارب المسلمين يعني اللي عملوا البارسلان ب ي حرب ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة شيء تقليدي ومعروف جدا منذ سنوات وسنوات احنا بنتكلم دلوقتي في س ن ة 463 م ن ا ل ه ج ر ة معنى كده ان ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة بقالها بتحارب المسلمين أ ك ث ر من 450 س ن ة يعني من أ ي ا م الرسول صلى الله عليه وسلم وكلنا عارفين قتل ر س وعرفين ل رسول الله الذي إلى الدولة ذاهبا ل الدولة البيزنطية الشام ى يد في أعوان ع و ا م و ق ع ة م ؤ ت ة وما حدث فيها مع ا ل د و ل ة البيزنطيه ة موقعة وعارفين موقعية التبوك وما ف ي حدث ا ا مع ل د والحروب ل ة ب ي ي ز ن ط ة و ا ل ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م س ت م ر ة مع الخلفاء الراشدين في عهد الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا ثم استكمال في أيام معاوية ومح الفتحات ابن أبي سفيان في أبي ا ل جيش يزيد ا بن م ع ا و ي ة ا بن ابي سفيان واستمرت الحروب في اثناء ا ل د و ل ة ا ل ا م و ي ة بشكل دوري بمعنى ان هناك كان و ا يسمى الصوائف و ا ل ش و ا ت ي ي ع ن ي كل صيف يطلع جيش ل ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة وكل ش ت ى ا ط ل ع جيش ل ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة ش ي ء عادي جدا, ودوري جداً وشارك د جدا و و ر ي فيه الكثير والكثير من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م ومن التابعين بعد ذلك واستمر ا ل ح ا ل على ذلك في أ ي ا م الدوله ة العباسية ومن أ ش ر العباسيه م ا تاريخ الدولة ا ر ك في ل ع ة عمورية فتح في ع د المعتصم يعني احنا شايفين التاريخ كله مجرد معارك م ك ر و ر ة بين ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة وبين ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة شيء تقليدي لكن في ا ل م ر ة دي ت كانت الفرق بين ا ل ق و ة هائل بنتكلم على عشر وعشرين أ ل ف بحرب ومتين أ ل ف فرقم ضخم جدا قلب عندما رأى هذا الأمر قرر يعقد يحقق أرسلان الأمر يحاول على رأى أن أو نصرا سريعا عندما هذا الجيش المتحدة أن مقدمة البيزنطي على أ م ل أ ن ينتصر على هذه ا ل م ق د م ة ثم بعد ذلك يفاوض, يفاوض الملك أ و ا ل إ م ب ر ا ط و ر البيزنطي في م ح ا و ل ة الوصول إ ل ى الصلح أ و إ ل ى ه د ن ة ف ت ر ة من الزمن ل أ ن ه يرى أ ن الجيش ا ل إ س ل ا م ي إ ذ ا دخل في موقعه ف ا ص ل ة مع 2 0 ت ي ل ف مقاتل قد تكون فيها ه ل ك ة للجيش ا ل إ س ل ا م ي بالفعل أ ق د م قلب أ ر س ل ا ن بجيشه و ب ح ر ك ة ب ا ر ع ة وبتنظيم ماهر و ب ت ف ي ق كبير طبعا من رب ا ل ع ا م ي ن سبحانه وتعالى استطاع أن ينتصر على ان ل ل م م م ق د ة ا ا ر و ينتصر ة و ك ا معظم المقدمة الرومانية من الروس الموالين البيزنطية الروس البيزنطية ا للدولة و ن انتصار كبير على ا ل م ق د م ة وأرسل بعض الرومانيه س ل ل ل م ف ا ض ة ع ر و م س الرابع ا ل ل و إمبراطور الدولة كان البيزنطية استقبل ا ل إ م ب ر ا ط و ر البيزنطي رومانس و الرابع الرسل قلب أ ر س ل ا ن ب غ ط ر س ة ش د ي د ة جدا وبتكبر شديد وقال لا تعتبروا ان هذا النصر الذي حققتموه على ا ل م ق د م ة شيئا الجيوش مازالت بكاملها م و ج و د ة و أ ن ا لن أ ع ق د الصلح إ ل ا في م د ي ن ة الري والري هذه في عمق ا ل د و ل ة ا ل س ل ج و ق ي ة في فارس في أ ر ض إ ي ر ا ن يعني يقول لهم أ ن ه لن يعقد الصلح إ ل ا بعد أ ن ت ك ت ا ح الجيوش ا ل ب ي ز ن ط ي ة أرض الإسلام والمسلمين. وطبعا الرساله وصلت بوضوح الى قلب ارسلان ان ر و م ا ن س الرابع يسعى الى الحرب مكنش عنده وقت ج م ع جيوش قلب ارسلان يستشهد يفقد ملكه يفقد سلطانه كل هذه ا ل أ م و ر لم ينظر إ ل ي ه ا قلب أ ر س ل ا ن و إ ن م ا نظر إ ل ى ع ز ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة و إ ل ى كرامتها و إ ل ى الجهاد في سبيل الله وكان وهو أبو الرجال العظماء العلماء, العلماء على مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو الإمام الفقيه النصر البخاري الحنفي حنيفة معه مذهب رحمه على أحد أبي هذا الرجل الفقيه العالم من ب ط ن ه الخير وقف يخاطب ق ل ب أ ر س ل ا ن ويقول له إ ن ك تقاتل عن شيء وعد الله عز, عز وجل بنصره انت تقاتل عن دين الاسلام إ س ل م ودين ا ل إ وعد الله عز وجل بنصره وإظهاري على سائر الأديان وأرجو أن يكون الله عز وجل عز على عز عنده الأديان قد الله سائر الله هذا الفتح بنصره كتب باسمك أن يعني أ ن يكون نصر المسلمين على البيزنطيين قد كتب في الملا الاعلى باسمك يا الب ارسلان ثم قال انني أ ن ص ح أ ن تلتقي مع الجيوش البيزنطيه يوم ا ل ج م ع ة في الظهيره ة لماذا في ذ ا ا ل ت ت و يقول ق ي ل أ ن خطباء المسلمين سيكونون على المنابر في هذه الساعه ة ي ب ت ل إلى الله عز وجل ومعهم المسلمون بالنصر للمسلمين في هذا اللقاء و ومعهم ن هذا عز في الكبير. شوف الاتصال مع رب ا ل ع م ي ن سبحانه وتعالى شوف ب ط ن ة الخير شوف حب الجهد في سبيل الله شوف ا ل ن ظ ر ة ا ل ف ا ه م ة ا ل ع م ي ق ة ا ل د ق ي ق ة ل أ س ب ا ب النصر في ا ل إ س ل ا م لم ينظر إ ل ى ا ل أ ع د ا د ك ا ن من ف ئ ة ق ل ي ل ة غلبت ف ئ ة ك ث ي ر ة ب إ ذ ن الله والله مع الصبرين ا إ ن م ا نظره الى الدعاء الذي يصل إ ل ى رب ا ل ع م ي ن سبحانه وتعالى في هذه ا ل س ا ع ة وعسى الله عسى ان تكون هذه ا ل س ا ع ة هي س ا ع ة ا ل إ ج ا ب ة وقف ق ل ب ا ل س ل ا م في جيشه يحفز الجيش وخطب خ ط ب ة ج م ي ل ة جدا في الجيش أذكر م ن ه اما هذه الفقرة يقول إ أ ن أ ب ل غ الغرض الغرض هو ماذا الغرض هو النصر على هذه الدوله ة البزنطية بلاد العالم الإسلامي ورد كيد المعتدين تحرير كيد ورد إ و ظ ا ر عظمة ا ل أ الأمة أن أ م الإسلامية وسيادة الأمة الإسلامية إما ة وسيادة ب ل الغرض غ وإما ض أن أ ن ي شهيدا إلى الجنة. يعني إما نصر وإما شهادة ه يعني عندي عندي الجنة إما وإما ما فرار ما إلى نصر ز ي م ما ة ع ن د ي س ق و ط هذا ل ي س حساباتي في إ م ا أ ن أ ب ل غ الغرض و إ م ا أ ن أ م ض ي شهادا الى جنة ا ل ى ج ن ة يضيع الملك ويضيع السلطان ويضيع كل ذلك هو لن يموت مبكرا عن موعده هو يوقن بذلك تمام اليقين لكن يموت رافعا ر أ س ه رحمه الله فمن أ ح ب أ ن يتبعني منكم فليتبعني ومن أ ح ب أ ن ينصرف فليمضي يعني لا أ ك ر ه أ ح د ا ثم يقول فما هنا سلطان ي أ م ر ولا عسكر يؤمر يعني خلاص نحن ا ل آ ن في أ ر ض القتال أ م ا م ا ل أ ع د ا ء و ا ل ق ض ي ة خ ط ي ر ة عشرين أ ل ف ضد ميتين أ ل ف ف أ ن ا لا أ ا م ر أ ح د ا بالبقاء ليس هناك سلطان ي أ م ر ولا عسكر يؤمر من أ ر ا د الجهاد فليصحبني ف إ ن م ا أ ن ا اليوم واحد منكم وغاز معكم م ثم يقول فمن تبعني ووهب نفسه لله عز وجل فله ا ل ج ن ة أ و ا ل غ ن ي م ة يعني إ م ا يموت ويشهيدا ويدخل ا ل ج ن ة و إ م ا ينتصر و ي أ خ ذ ا ل غ ن ي م ة ومن مضى حقت عليه النار والفضيحه ة الذي ا ل يفر من أرض من ج ا د حقت عليه النار لفراره كما وعد ربنا سبحانه وتعالى وتوعد في كتابه الكريم وتحق عليه ا ل ف ض ي ح ة لفراره في الدفاع عن بلاد المسلمين ثم لبس البياض لبس أبيض. وليه لبس أ ب ي ض ولي لبس أ ب ي ض ليتشبه بالكفن وقال هذا كفني بل وتحنط يعني تطيب بالطيب الذي يوضع مع ا ل م و ت وقال هذا كفني امت ف أ ن ا شهيد في سبيل الله عز وجل سبحان الله انظر إ لهذه ى الروح هذه الروح ا ل ع ظ ي م ة حركت ح م ي ة المسلمين تحرك ا ل م س ل م ي ن بمنتهى ا ل ق و ة مع جيش قلب ارسلان لم يتخلف عنه رجل واحد نتكلم عشرين بين, الكدوم بين الكدوم على الرومان وبين على ألف القدوم على الفرار والعودة خيرهم ما فر معه فر رجل وهم ا ح د و يعلمون أ ن ه م يقدمون في غالب ا ل أ م ر وفي غالب الظن بالحسابات ا ل م ا د ي ة على هلكه م ح ق ق ة لكنهم كانوا يبحثون عن موعود الله عز وجل ب ن ص ر ة هذا الدين على سائر ا ل أ د ي ا ن كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله واجتمع المسلمون اليوم صلاة الجمعة في ذلك اليوم العظيم في سنة 463 من الهجرة من بعد ذلك سنة في في 463 وكانت ا الفرقة الإسلامية خ ت ر ق الخطه ف ألف ألف في ر ق مقاتل مقاتل ة الإسلامية الجيش الإسلامي 20 مقاتل تجمعوا في مكان الواحد واجهوا من جموع أو ض م من الرومان 200 مقاتل متصففين ضغم ة جدا كانوا ألف كل وربع في صف صف ب ع ا جدا طويل لترى ن التي ي ت تجمعت ه ا ج ي الإسلامية و ش ا ك ن الخطة ا ل ت وضعها قلب ارسلان أ ن ه إ ن استطاع في ب د ا ي ة ا ل م ع ر ك ة أ ن يصل إ ل ى الرومانس الرابع إ م ب ر ا ط و ر ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة و أ ن يقتل هذا الرجل أ و ي أ س ر هذا الرجل ف إ ن هذا سيحدث ه ز ة ن ف س ي ة عند ا ل م ا ت ي ن أ ل ف فيحدث النصر للمسلمين فلذلك جمع الجيش ك ه ي ئ ة السهم وانطلق مخترقا ل ص ف و ف ا ل ر و م ا ن ي ة واستطاعوا سبحان الله وبتوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى أ ن يصلوا إ ل ى عمق الجيش الروماني مخترقين كل الصفوف ا ل ه ا ئ ل ة حتى وصلوا إ ل ى خ ي م ة رومانس الرابع الذي فوجئ بالجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة تحيد بخيمته فحاصروا هذه ا ل خ ي م ة و أ ل ق و ا القبض على السلطان أ و ا ل إ م ب ر ا ط و ر رومانس الرابع وأصبح سيرا المسلمين في يد وقطعوا ت ل الحامية و و ا من معه من ق ر أ س أ ح د افراد ل أ ا ل ح ا م ي ة ووضعوها في رمح ورفعوها وقد وضعوا عليها التاج لهذا السلطان و أ و ه م و ا الجميع أ ن ا ل إ م ب ر ا ط و ر الروماني قد قتل في هذه ا ل م و ق ع ة فخارت عزائم الجيش البيزنطي وحصل نوع من الاضطراب الشديد في أ ر ك ا ن الجيش البيزنطي وانتصر المسلمون انتصارا ص ا ح ق ا صار الجيش الروماني البيزنطي بعد هذه الموقعه ما بين قتيل وما بين اسير ب جدا من و إ م ا أ ن تعفو عني في مقابل المال و ت ع ت ب ر ن ي رجلك في الدوله الرومانيه ة البيزنطي البيزنطية انظر ا إلى ل و البيزنطيه ن ا ذ ي عليه وصل إ م ر ر ا ا ط و ل ب يقول أ ن سيصبح أرسلان أرسلان سأستعملك في البيزنطية يعني أنوي أنوي ولكني في البيزنطية فدية قلب قلب أبحث بك وطلب رجل أشاهر داخل الدولة فقال الثالثة لم قتلك ولم داخل الدولة أنا أن عن هذه من الدولة مليون ونصف مليون دينار من رقم الزمن البيزنطية ونصف دينار الدولة الذهب وهذا رقم هائل في ذلك في جمع من أطراف ا ليستنقذوا ا م ب ر ر ط و ة البيزنطية بكاملها ل ي جمعة بهم الامبر... بها الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع وكان من شروط ا ل م ع ا ه د ة أ ن توضع ه د ن ة بين المسلمين وبين ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة في ا ل ف ت ر ة ا ل ق ا د م ة ومن شروط الهدنه ان يطلق كل اسير مسلم عند ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة مفاجأة كبيرة ليفاجأ رجال الحكم والوزراء أن في ا لم د و ل البيزنطية ة ا ج ت ع على و ا ق ت ل وعلى تعيين ميخايل ل ه تعيين ا س ا ب ع ا ر ا ا ط و جادين ل د و ل ة البيزنطيه ة ل أ ن أدى إلى ك ان ر ث ة ماحقة بالدولة ا ب ل ي ز ط ي ة لم ترفع س ت ت ط البيزنطية ع الدولة أن سيفا في وجه المسلمين ل م د ة خمسين س ن ة م ت ص ل ة بعد ذلك لنتيجه هذه ا ل ه ز ي م ة ا ل ص ا ح ق ة للجيش البيزنطي بل إ ن هذا ا ل أ م ر كان ب د ا ي ة دخول الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة ل أ ن ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة وجدت أ ن ا ل س ل ا ج ق ة ينموون بشكل كبير جدا وبشكل متسارع وليست ل ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة ط ا ق ة في ردهم فاستغاثوا بالغرب ا ل أ و ر و ب ي وكانت بدايات الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة ب ر ض و من النتائج ا ل ع ظ ي م ة جدا لهذه الموقعه ا ل ك ب ي ر ة موقعه ملاذ ك ر د أ ن ن س ا ح المسلمون في اسيا الصغرى واسيا الصغرى هي ا ل م ن ط ق ة التي دارت ف ي ا ل م و ق ع ه م ن ط ق ة ملاذ ك ر د وهي ا ل م ن ط ق ة التي تشمل بعد ذلك ع د ة مدن كانت من أ م ل ا ك ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة استطاع المسلمون أ ن يسيطروا على كل هذه المناطق وهي ا ل م ع ر و ف ة بتركيا ا ل آ ن يعني أ ر ض تركيا دخلت في داخل ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة من أ ي ا م الب ارسلان رحمه الله و ك ا ن ن ت ي ج ة م ب ا ش ر ة ل م و ق ع ة ملذ كارد وفي الخطوات وجل ولا يفهم في يفهم التي حقيقة يرتبط الرائعة أخذها أرسلان النصر الإسلام النصر الله لا قلب رجل معنى عند عز بعدد عدة أن من يفهم أ ن من, عز... من ارتبط بالله عز وجل فهو كثير ومن بعد عن الله عز وجل فهو قليل مهما كانت اعداده ومهما كانت قوته احرص على الموت توهب لك الحياه رايناه كيف تحنط وكيف لبس الملابس البيضاء وكيف تشبه بالكفن وكيف رغب في الجنه وقال اما الغرض, الغرض النصر واما الجنه هذه, هذه رؤيه القائد الذي ينذر رب العالمين سبحانه وتعالى نصره علينا و ق د حقق ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة العظيم ة قل هل ت ر بصون بنا إ ل ا إ ح د ى الحسنين إ م ا نصر يا اخواني و إ م ا ش ه ا د ة أ س أ ل الله عز وجل أ ن ي ف ق ه ن ا في سننه ون أ يعلمنا ما ينفعنا ون أ ينفعنا بما علمنا إ ن ه ا ل يذلك و ا ل ق د ر علي ه و ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يعزل ا إ س ل ا م ومسلمين ا ل والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركات ه <تصفيق> اسلك دربك لا تتردد شق طريقك بالعزمات راي واحد لا يتعدد خذ برفيقك في الازمات واجعل حسن الظن بربك زدا ويقينا وثبات وارفع راية وانضي تجني الخير من